السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم معيدنا النهاردة ان شاء الله مع الجزء الثامن في سورة الأنعام وصورة الأعرف وصورة الأنعام كما بينا نزلت جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتتكلم عن محور أساسي محور رحيد هو توحيد الله عز وجل وتعظيم جلاله في القلب وتأسيس الاحتكام إلى أمره وإنفاذ تشريعاته على قاعدة كبيرة جدا من تعظيم سبحانه وتعالى ومن التفكر في كونه ومن الثقة بوعده عز وجل وتدور في الصورة حوارات كثيرة وشبهات المعاندين والمكذبين تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض على المسلمين وينزل القرآن يذيبها جميعا ويزيلها جميعا قالوا يقول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى يقولوا ما فيش حاجة اسمها نبوات فيش بشر بنزل عليهم حاجة كل من أنزل ودي بدع من القول سيد محمد صلى الله عليه وسلم يعني أول واحد يقول أن رسول كل ما كنت بدع من الرسل وما قادر الله حقادره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفونا كثيرا وقالوا ومن أظل ممن افترع الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء ومن قال سأنزلوا مثل ما أنزل الله ولو ترأي ذا الظالمون في غمرات الموت فما لأيكم تبسيط في أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عن الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ومشهد خطير ومشاهد الأخرة ولكن جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وطرقتم ما خولناكم ورأى دخولكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء هم فين دولي مش شايفينهم يعني اما ان راه معكم شفيعاكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون <تصفيق> يقول سبحانه وتعالى في بيان انهم معاندون الى ابعد مدى وانهم ليس وراءهم إلا الجدل والنقاش والحوار بالباطل يقول سبحانه وتعالى ولو اننا نزلنا إليهم الملائكه وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون الا يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون الجهل مش عدم العلم الجهل والجحود زي بين سبحانه وتعالى في أول السورة قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك يكذبوكش يا رسول الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون جحود عن علم وجحود عن استكبار كما ورد في الحديث أن أبا جهل كان يقول تنافسنا نحن وبني هاشم الشرف تنفسنا نحن وبني هاشمة وبني عبد المنافق الشرف سقوا فسقينا أطعموا فأطعمنا أنفقوا فأنفقنا حتى تحازت مننا الأعناق يعني كأنهم فرسين والعنق مساوي العنق حتى تحازت مننا الأعناق وتجاسلنا على ركب قالوا منا نبي كانوا هدف أخر لحظة من المباركة. كما يقوله قالوا منا نبي فأنا لنا ندرك هذا الشرف والله لا أصدقه أبداً. لا هو بيكشف دافعه لعناد النبي صلى الله عليه وسلم ولتكذيبه بأنه الكبر أننا لا نقنود هذا الشرف لا نصدقه أبداً فإنهم لا يكذبونك على كان القرآن يسري عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويهون عليه لا يكذبون ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون فهنا الصورة تبين لو حدث لهم كل هذه المعجزات ما كانوا يؤمنون إلا إن شاء الله لكن أكثرهم يجهلون فأهل الباطل يعني لن تنفد جعبتهم من الشبهات ومن الأقويل فلا تشغلوا أنفسكم بها كثيرا وتفرغوا البناء تفرغوا لبناء مجتمعكم وأمتكم ودولتكم على الحق والعدل والرحمة والوفاء كما بنتها وبينتها الصور السابقة وعلى توحيد الله عز وجل أولا وآخرا ثم يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تسريتا عنه وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله لا تحزن على إعراضهم ولا تحزن على تكذبهم إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك وأعلم ما يضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين بالمهتدين وهناك استفهام أيضا يعني مؤثر في القلب جدا يا معشر الجن قال استكسرت من الإنس قال استكسرت من الإنس ضل كثيرون وتخلف الكثيرون عن أمر الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لك وعدوه مبين ونعبدوني هذا صلاة المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون لا تضيع نفسك بالإعراض عن الله سبحانه وتعالى فليس لك أي حجة وليس لك أي مرهان وليس لك أي عذر أن تبيع نفسك لجن أو لإنس أو لأي شيء خارج عن أمر الله عز وجل ثم يأتي المثال الذي منه أتى اسم الصورة المثال الذي شرع العرب شرع بعضهم لبعضهم شرعوا تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الله حتى في ظلمهم بيظلمهم حتى في تشريعهم من دون الله الباطل بيظلمهم بيقوا على حق ربنا سبحانه وتعالى وبيقوش على حق آلهتهم الباطلة فما كان الله فهو يصل شركائهم وما كان شركائهم فلا يصل الله ساء ما يحكمون وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا, يتع... لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله على تشريعات بند أول مادة تانية مادة أول مادة تانية كلام كلام كلام ليفرضوا به سيادتهم على الناس وهذا كل القرآن قال وإن أتعطموهم إنكم لمشركون احذر احذر أن تستجيب وأن تقضع لأمر من غير أهم الله سبحانه وتعالى فإن التبعية وإن الخضوع لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ثم يقول سبحانه وتعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكريني حرم أبو الأنثيين أما اجتملت عليها الحمر الأنثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أبو أم الأنسيين أما اجتملت عليه أرحم الأنسيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين كل أجل فيما أوحي ألي محرما على طاع من يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو اللحمة خنزين فإنه الجس أو فسقا إلا غير الله به فمن الدكتور غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم فهذه التشريعات كلها ما انذ الله بها من سلطان هذا مثال على نقد التوحيد وعلى عدم الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى نحبر منه ثم مثال اخر على دخول الايمان للقلب الله سبحانه وتعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين مكان يعملون ايمان مدخل القلب ينشرح وينفسح ويجد سن حلاوته في قلبه لذلك اسال نفسك حينما تلتزم هل تجد حلاوه الايمان في قلبك هل تجد حلاوة للصلاة حلاوة للقرآن هل تجد حلاوة لصحبة الصالحين ولمعرفة المحافظة على الصلاة في المسجد وعلى تعلم العلم الشرعي وعلى حسن معاملة الناس هذه لها حلاوة في القلب اسأل الله سبحانه وتعالى وأسأل الله لي ولكم جميعا أن يذكرنا حلاوة الإيمان وأن يشرح الإيمان لصدورنا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام يا رب العالمين ويقول سبحانه وتعالى كن فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين وله لما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا أعطلنا دليل أن كلام ده من, من, من عند ربنا سبحانه وتعالى فإن شاهدوا فلا تشهد معهم هيلقوا شهود برضو يشهدوا ويخلصوا الأمور دي ويشهدوا بالباطل والزور فإن فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالأخرة وهم بربهم يعدلون ما ذكر في, أول في مطلع السورة أول آية ده ربهم يعدلون يعني يساولون بين الله و بين خلق بين الخالق والمخلوق ده هو ده عين الظلم أن تساوي بين الخالق وبين المخلوق فثم يأتي ختام السورة قل تعالى وأدث ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالولدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق النحن ورزقكم وإياهم الآخر الآيات الوصاية عشر وصاية هي التي حرمها الله سبحانه وتعالى وغير وغير ذلك يعني لا يكون تحريم إلا بدليل ثم يقول له سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون وتختم السورة يقول سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون تفرق تفرق والاختلاف والاختلاف القلوب والتنازع والتنابس بالألقاب هذه كلها ليست من صفات أمة الإسلام هذه كلها من مواريث الأمم الظالمة السابقة التي تفرقت على دينها وخسرت رعاية الله عز وجل وعنايتها بالتفرق والاختلاف فأعيذكم بالله عز وجل من تفرق القلوب واختلافها ويعيز ي... من التفرق أن نوحد الله سبحانه وتعالى أن نكتمع على التوحيد وعلى الإخلاص الصافي لله سبحانه وتعالى حتى نكتمع على كلمت... حتى نجتمع كلمتنا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله سبحانه وتعالى في اختمة الصورة أيضا قل <تصفيق> إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين ده المعنى اللي الصورة بتأكده مش مجرد العبادات بس كن لله ولا قراءة القرآن ولا الزكاة كن لله الحياة كلها تكون لله كل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم تختم الصورة يقول الله سبحانه وتعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لا غفور رحيم لا مزيادة هنا رحمته سبقت غضب رحمته سبقت غضبنا سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة ثم تبدأ سورة الأعراف وهي في النصف الثاني من الجزء التامن فيها أربعة تاربع في الجزء التامن سورة الأعراف سورة مكية أياتها 206 آية سورة الأعراف تشعر فيها بالحسن والوضوح والقطع في قضية الانتماء إلى أمر الله سبحانه وتعالى أو إلى أعداء من أول آية كده اسمع معي كتاب ألف لام ميم صد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين هنتكلم كلم لا حرج فيه ولا مواربة والقطع والحس واضح في هذه الصورة بكل معانيه تجد هذا في قول سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق كلمه الميزان الميزان والوزن من الحق فمن ثقلت موازينه فؤلاء هم مفلحون ومن خفت موازينه فؤلاء الذين خسروا انفسهم بما كانوا بأياتنا, يظلم. باياتنا يظلمون باياتنا يظلمون سبحان ثم يقول سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربي والذي يخبث المثالين واضحين جدا حتى حينما تعرض الصوره <تصفيق> للفرق والطوائف يوم القيامة فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير يبقى فريق في المنتصف فريق غير حاسم غير واضح غير محدد هذا الفريق يقف على الأعراف منه اسم الصورة فريق استوىت حسناتهم وسيئاتهم كما يقول بعضهم في السرين استوىت حسناتهم وسيئاتهم فلم تدخلهم حسناتهم الجنة ولم تدخلهم سيئاتهم النار وقفت معهم على حسنة ينفع تقف معك على حسنة ده بتقول السلام عليكم عشر حسنات ده لما بتقرأ حرف من القرآن بعشر حسنات لما تدخل السوق وتقول السوق لك مليون حسنة تقف معك على حسنة بس الله العفو والعفية يا رب, يا رب رزقنا الجنة من غير سبقة عذاب ولا من حساب لا تأخذك الغفلة فتبهدك الله سبحانه وتعالى فتندم على حسنة وحدة فقد تكون هي حسنة النجاة التي تثقل الموازين ولن تستطيع أن تأخذ حسنة من أحد يوم القيامة وإن تدعو مثقلة إلى حمله لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربها فباب الحسنات موجود وإحنا في أيام مباركات تضاعف فيها الحسنات فاغتنم ولا تستكثر على نفسك فقد فأنت لا تدري ما المقبول منها فلا تقث معك الميزان على حسنة واحدة تندم تندم لدما شريدا يوم القيامة نسأل الله العفو والعافية فهذه السورة تتكلم عن الصراع بين الحق والباطل أهل الحق وأهل الباطل وتبين كيف كانت العاقبة في النهاية إلى أهل الحق وكام من قرية أهلكناها فجاءها بأسون باية أو هم قائلون فمن كان دعواهم إجاءهم بأسون إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل عليهم ولا نسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائدين حاش الله عز وجل ثم يبين سبحانه وتعالى طريق الاعتصام بمنهجه وهو الكتاب كتاب انزل اليك فسبحانه يتكرر ذكر الكتاب في سوره الاعراف كثيرا يا بني اذن بما ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي المعتصم في ايه الله سبحانه وتعالى وقوله هذا جنب ولقرج انهم بكتاب فصلناه على علم القران مفصل واضح لا يحتمل اللبس ولا يحتمل ان تحتج اعوذ بالله عز وجل بانك لم تكن تعلم وقد انهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون الى تاويله بس يريدوا يشوفوا الوعد بالقران ولا ايه منتظرين تقع العقوبات ولا ايه وقد انهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون الى تاويله او ياتي تاويله يقول وجلنا نسوه من قبل قد جاءت اسربنا بالحق فهل لنا من تشوفوا عافه يشفعوا لنا تبدا بقى تدور بقى على ايه على أي ولا نجاه إلا في الاستقامة في هذه الحياة هل لنا مشفاعة فاشفاعوا لنا أهم ردوا فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم مكانا يفترون ثم يعرض لنا السياق أصحاب الجنة وأصحاب النار وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون تقدر تتحمل هذه الكلمة سلام عليكم لم... لا تدخل الجنة أمامها لأنك حردت منها والهزبالله. ثم انظر معي إلى التناسق الجميل في الصورة التي بينها القرآن هو الذي يرسل الرياح بشرا بينها يا رحمتي ثم البلد الطيب أخبر نباته بإذن ربه الذي خفص الأخر إلا أنها كده الرسل لقد أحسن نوحا إلى قومه فكان من أمره من كان بلدا طيبا ومن كان غير ذلك فيعني في التناسك في القرآن وفي تناسك آياتي وفي وضوحها أمر السدعي التفكر والسدعي التدبر وتمضي سورة الأعراف حتى تبين لنا كيف أن سيدنا, سيدنا شعيب عليه السلام يدعو قومه بقول قاطع واضح وإن كان طائفة منكم أمان الذي أرسلت به وطائفة منه فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم الحكم, الحكم الذي تلبأت بها أول الصورة ووضحته لنا أول الصورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن حسن تلبي القآن وحسن العمل به وصلي الله وصلي المبارك عسين ومحمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سل فلة سوبر مركز او لادرجة بتحتفل مع كل عملائها بمناسبة مرور 38 سنة دلوقتي بمجرد ما توصل مشترياتك 5 سبع جنيه هتدخل سحب كبير مليان جوائب